بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين الدرس الدرس الخامس من شرح الجزري في اللحون المتعلقة بمخارج الحروف حال الحروف حال التركيب طبعا نحن ندرس مخارج الحروف في عبارة عن مراحل يعني متعددة والسر في ذلك هو تحقيق يعني مقصود كلام ابن الجزري رحمه الله لما قال ليلفظوا بأفصح اللغات تمام ليلفظوا بأفصح اللغات ولا يمكن أبدا أن نكتفي بشرح مخارج الحروف من أين تخرج من غير أن نتطرق إلى موضوع عيش اللحون الشائعة وذلك حتى نصل إلى كلام من الجزر رحمه الله لما قال ليلفظوا بأفصح اللغات هذا هو السبب الذي جعلنا ندرس يعني مخارج الحروف في مراحل مرحلة دلوة طبعا أول الحروف هي الحروف المادية الالف فما هي اللحون التي يعني متعلقة بحرف الالف الأمر الأول مصاحبة حرف الالف الالف المادية للغنة فإن بعض الناس يقرأ مثل من الجنة والناس يقرأ الالف من إيش من الأنف وهذا لحن شائع في حرف الالف إذا لا بد أن نخرج الالف من مكانه الطبيعي ولا نجعله مختلطا بشيء من الخيشوم يعني بعض الناس يقرأ من الجنة والناس يا أيها الذين آمنوا يا آدم ونحو ذلك وأيضا بعضهم يفخم هذه الألف المدية في غير موضع التفخيم فيقول يا أيها الذين آمنوا وهذا يحن آخر وبعضهم يجعلها ماذا يجعلها مثل الإيمالة فيقول يا أيها الذين آمنوا وبعضهم يقول يا عيدم وبعضهم يقول والضحي والليل إذا سجيت في غير كراء طبعا تمام وهذا خطر شائع ولحن متعلق بحرف المد والأمر الثاني بعض الناس يقرأ الحرف المد مشوبا بالهاء يعني فيقول سبح اسم كان الأعلاه الذي خلق سواه والذي قدر فهداه والسبب في ذلك أننا إذا أردنا أن نقف وقفا صحيحا على الحرف المدي فإننا نقطع الصوت والهواء يعني النفس مع بعض الأعلى فإذا ما قطعت الصوت قبل الهواء خرج هاء الأعلى وإذا ما قطعت الهواء قبل الصوت خرج ماذا؟ همزة الأعلى تمام فانتبهوا على هذا اللحن الذي يقع فيه الكثير من الناس فقرأوا مثلا والشمس وضحاها وبعضهم يقرأ وضحاها أو مثلا إن الله كان عزيزا حكيما وبعضهم يقرأ حكيما كلها من اللحون الشائعة والصواب أنك تقف عليها بحركتين مشبعتين تامتين عزيزا حكيما كبيرا كثيرا زكريا شقيا حيا ونحو ذلك ومن أفضل من سمعته يقرأ يعني بشكل جيد في خصوص هذه المسألة هو أمشار العفاسي فإنه يأتي بالألف ممتازة عند الوقف عليها ليست مهموزة وليست فيها هاء يعني ما يقول زي هذا القراء مثلا حيا تسمعها ولا يقول حيا مثلا في سورة مريم عليه السلام حيا زكريا ها رضية حكيمة في غير مريم يعني <تصفيق> والضحى ونحو ذلك إذا هذه من اللحون الشائعة في, يعني في حرف المد وبعضهم يحذفها فيقول مثلا بناها, بناها ضحى بسرعة كذا بناها بناها وهذا لحن يعني من اللحون التي تقع على حرف الألف وبعضهم ينقص المد أو يزوده فيقول مثلا ويقرأ الحبيب سورة الضحى يقرأ والضحى والليل إذا سجاء خطأ ما في مد فيها إذا تقف عليها ما في وبعضهم يحذف المد فيقول في والضحاء والليل إذا سجى ما ودعت ربك وما قل حكيمة خبيرة انت ماشي وهذا كذلك من اللحون الشعف في حرف ايش الالف المدية أو بعضهم مثلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه قولوا ربنا بعضهم يحذف الالف تبع لا يرجون فيقول وقال الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون صار تاكيد وقال الذين لا يرجون اذلك معك فيقول وقال الذين لا يرجون لقاءنا والصواب، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لا إضافة وضح المادة تبعش لا صح وبعضهم كذا يقرى مثلا أو العكس أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان أو ليأتي بلا يقول أو لا أذبحنه عكسها فالأول ها قال عكس الموضوع قال لا لا يرجون قال لا يرجون والثاني بدل أن يقول لا أذبحنه قال لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان لا أو لا يأتيني أو لا يأتي مبين. <تصفيق> إذا هذه اللحون الشعة المتعلقة بالألف المدية وايضا من اللحون أو لا يحتمنكم بارك الله فيك يقرأ لا يحتمنكم والصواب لا يحتمنكم. آه يقرأ بسرعة مع سرعة يقول لا يحتمنكم والصواب. لا يحتمنكم سليمان صح تبعوا لها وكذلك بعضهم يلعب في ال الألف المادية تمام فيقول مثلا ولا ضا يموج فيها وهذا يعني إلا إذا كان يعني هكذا جاءت مثل ما يقولون أو كان راكب في سيارة في مطبات مثلا يعني تمام أو في واحد يزه أو ينغز مثلاً ولا فهو يسوي مثلاً, أو أو مثلاً مثل ما يقولون أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لما دخل مكة وكان يقرأ في سورة إن فتحنا كان يقول مبينا لأن أصل الراكب على إيش؟ على الدابة فيتكرر ما ألف رصباً عنه أما جاء في الحرف المدية وبعضهم كذلك يسوي يسوي كذا زي الدباب المرأ في واحد الدباب يعني يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس تمام وانت ماشي آه واكده يقرأ مثلا السماء وهذا أيضا يعني من اللحون التي قاتلها تنبه لها أو عليها لها الكثير من الناس طيب بقي حرف الواو من الحروف المادية الواو فيه لحون كذا من اللحون في حرق الهوة المادية أن بعضهم يشوب الهوة المادية بالغنى فيقول هذا كثير المفلحون مؤمنون وكثير من الناس لا يشعر بذلك لا يشعر وأنا أقول لكم 99% من الذين يقرؤون القرآن يقرؤون من, من الخشم على هذا الخشم يقرؤون من الخشم هذه المشكلة فيقولون المفلحون حتى في في وسط حتى في وسط يش وسط الكلمة يوقف عنه يعني لا مثلا ايش يوقنون مثلا حصل يقول يوقنون فجاب الثانية صح جاب اللول الأخيرة من الفم من الحنجر يعني يوقنون الثانية اللولول قصدي جاب من فين من الأخيشون فيقول يوقنون وإذا بيحبصها مرة بيقول ينقنون وطبعا بالمناسبة إخراج الواوة المادية وغيرها من الخيشوم هي على حسب اللهجات تسوي في ذلك اللهجات فبعض الناس تمام في لهجته خمسين بالمئة الغنى في كلامه مثل أهل الجدة والحجاز هذا في غنى في كلامهم أما أهل المشرب فالغنى فيها ظاهرة وأهل المغرب ما في غنة في كلامهم ما في غنة في كلامهم من الصدر يتكلم يعني فاهم هذا هو فلذلك يقول بعض الناس لماذا القراء المصريين يجيدون التلاوة ونستمع أن تلاواتهم مختلفة عن تلاوة التلاوة التلاوات الموجودة هنا أو هناك يعني في مكانه السبب حدى واحدة بس أسباق طبعاً بس أبرزها أن القراء المصريين ما يقرأ من خشم زي ما تسوي أنت فلما يقرأ يقرأ مثلاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هذا القراءة كذا تقريبا حصل تقريبا يعني لكن أي واحد من الشباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عذبنا لا حصل لا إذا عرفنا السبب عرفنا شيء وهذا شيء يعني يعني شيء دقيق لا بد من يعني التنبه له أو عندما يقف عليها مثلا يقول وظنوا آسمة إمام عجيب يعني ما يعني بدل ما يقول وظنوا يقول وظنوا يأتي بالغنى على أخ على الوقف أو بعضهم يقرأ بالغنى من أساسيخ يقول وظنوا أو شيء برا والمظلوب مثلا وكذلك من يعني اللحون في حرف الواو هو أن يأتي بها تمام قريبة من الألف فيقول مثلا آه هي مثلا يؤمنون يؤمنون يجعل الصوت تعرف الصوت عندما يأتي من من الجو في الواو يأتي معترض فيجعل هذا يؤمنون كذا يؤمنون يجعل الضم فيها ضعيف بسبب أنه جعل الهواء يتفرق يذهب إلى الأعلى وصوب أن يعترض الهواء بدل أن يقول يؤمنون يقول يؤمنون وبعضهم يقرأ يؤمنون مثل ما قلنا في الناس يقول يؤمنون يعلمون لاحظ هذا وبعضهم يشددها إذا وقعت مرتحركة فيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا وهذا خطأ ونحن في حرف الواو المديه وبعضهم يزود المد فيقول مثلا والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم يزود المد وهذا خطأ ايضا وبعضهم عندما ينطق بالواو لا يضم الشفتين ابدا ما يضم؟ يضمها ضم كذا مثل شمام يعني ضما ضعيفا بدل ما يقول اا امنوا يقول اا امنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ذا ضم الظيفان طبعاً ضم الشفتين لا يبرأ فيه ولا يهمل مع بعض يعني في جانبين ضم الشفتين عند الضمة وعند الواو ها لا يهمل لا ينبغي إهماله صح وفي نفس الوقت لا ينبغي أن يغلا فيه يعني لا يقول مثلا الواحد مثلا آمنوا كلها بضم قوية أو يقول مثلا إيش موسى مثلا أو مثلا يعني على سبيل المثال قل هو الله أحد ضمًا بارزا بل البعض يقول يشبهها مثل القبلة يعني ما هو بالطريقة هذه يعني وإنما هي إيش يكون يعني إذا سمعنا الضم كفى إذا سمعنا الضم كفى وكذلك الكسر لا ينبغي أن يبالغ فيه بكسر الشغى سفرة العالمين يقول لك ين او عليهم كذا ما ينبغي ان يبالغ فيه وكذلك الفتح لا ينبغي ان يبالغ فيه تمام وانما المثل بايش للرفق والتوسط والمثله تحتاج الى رياضة تمام فان الضم تخرج من غير مبالغة من غير مبالغة في اتمام الضم تخرج الضم من غير مبارات في إتمام الضم ولكننا نقول يعني للناس الذين لا يضمون الشفتين عند نطق برعو الضم بكلام العلام الطيب وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم وذو الخفاض من خفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فمي إذ الحروف إن تكون محركة يشركها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الألف وليا في مخرجها الذي عرف فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاه بالضم كن محققا بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متم كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منه فمتصب طيب وأيضا بعض الناس يشدد هذه الليئة المدية عندما ينطق الذي يوسوس فيقول الذي يوسوس وهذا لحن الذي يوسوس وب وسمعت اماما يقول في ور الضالين يقول ول الضالين فيجعل هذه الياء من من ياء مديه إلى ياء لينة تخرج من وسط اللسان وبعضهم يحذف الياء بالمرة تمام فيعني في يحذف الياء فيقول مثلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة تجده يقرأ مثلاً إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها هذا بالنسبة لللحون الشائعة في الواو والألف والياء المد الممديّة وقد عرفناها إن شاء الله ونتقيها أما بالنسبة للهمزة لأنه قال للجوف قال و... نعم ثم لأقصى الحلق همز هاء عرفنا مقرج الهمزة أنها تخرج من أقصى اللسان من أقصى إيش الحلق أحسنتو. من أقصى الحلق الهمزة فيها لحون اللحن الأول بعض الناس يجعل الهمزة هاءن فبدل أن يقول أأنتم يقول أهنتم يجعل الهمزة هاءن وبعضهم يحول الهمزة إلى ياء فيقول القلائد القلايد أو مثلا انكم اينكم وهذا لحن طبعا في غير يعني في هذا بالنسبه للحفص وبعضهم يحذفها فيقول عند وقف على دف يقول ولكم فيها دف ولكم فيها دف والصواب ان يقول دف دف سمعت الهمزه هذا هو لا تقول دف إذا دف تسوي له كده دفه دف. تمام؟ لكن قل دف وقد سألت شيخنا الشيخ محمد تيم الزعبي حفظه الله تعالى كيف نقف على الهمزة في دف؟ قال دف دف هكذا اسمعت الهمزة؟ كفاء لكن دم أقول دف فين همزة؟ غير موجودة إن في كراء أخرى طبعا هذه. في فيه مقراء أخرين؟ ها ممكن احد يراها مبالغه ايه ممكن واحد يقول دفء هذه مبالغه لا ما بغي دفء يكفي وبعضهم تمام يحذف الهمزة كما قلنا فيقول أنتم شد خلقا مثلا ام السماء ام السماء ويحذفها وبعضهم يبالغ في تشديد الهمزه إذا كان متطرفا إذا كان في الطرف يعني للسماء فيقول السماء لا ما يجوز يقول بعض العلماء لا تحسب التجويد مدّا مفرطا أو مدّ ما لا مدّ فيه لواني أو أن تشدد بعد مدّا همزة فيفر سامع من الغثيان السماء ربنا وتقبل دعاء أنا الآن جالس أعطيكم اللحون يعني القراءات الخاطئة اسمعوا جيدا هذه المادة تحديدا التجويد هذه إذا ما في شبكة ما في فائدة فكل واحد يفتح الشبكة تبع الدماغ تبعه تمام إذا ما في شبكة ما في فاده بس إحنا أقوله تمام هذا شيء ما ما أقدر أكتب صح كيف أقوله أ كذا مثل ما قالوا الواحد قال له حدت هذه الكلمة قال إيش يا جرو قال اكتبها هني زي كذا لأن ما هي الأمور ايش صوتية <تصفيق> وأيضا عدم بيانها إذا, إيش؟ إذا ضمت أو كسرت متكئون فيقول بعضهم متكئون متكئون والصواب متكئون متكئون سئلت سئلت ولا تقول سئلت, سئلت لأن خصوصا ما بالمناسبة يعطيكم فائدة العرب كثير منهم عندهم مشكلة في الإتباع. فإذا كانت الأول مضمومة والثاني مكسورة يصعب عليهم. فما يقول مثلا عندي حتى بعض ما يقول سو سؤال سؤال مثلا أو كذا أو يقوم مثلا سؤيلت يقول سؤلت. ها أو متكئين يقول متكئين أو متكئون. يا يتبع الثاني الأول العكس. أه؟ او اياك نعمد اياك نستعين يقول نستعين صح او يقول ايش الدوام ما يقول الدوام والله اللي عندنا دوام يقول دوام وما يقول الشوارع يقول شوارع ما يقول كبري كبري يصعب عليه لماذا لان الانتقال من الضم الى الكسر صعب مرة ومن الكسر الى الضم ايضا صعب لكن في احتلالة كتاب الله تبارك وتعالى لا بد من بمراعاة هذه الأشياء بالتدريب وليس بينه وبين تركه إلا رياضة مرئن بفكه ما تقول سؤيلة معاني تتعب في البداية متكئون لا يحظوا لا لا هذا هو وبعضهم تمام يسهلها يسهل همزة بدل ما يقول مثلًا أنتم يقول أنتم ما يعرف يقول أنتم يقول أنتم وهنا في حفص حفص من القراء القراء الذين ما يرحمون في الأمزات مختلف الأمزات فعنده أنتم أشد خلقا من السماء بخلاف مثلًا يعني بنافع أو ابن كثير أو أبو عمرو في عنده مش تسييل يعني أنتم أنتم وزيه شأن يحط عليك عشان يريحك فيقول آ أنتم مشد خلقا مثلا يعني تمام لكن حفص ما يرحم أبدا في موضوع الهمزات ولا يتفاهم في هذا إلا في موضوع واحد بس تمام يعني جات له شفقة ورحمة أعمي وعربي لأن الهمزة والعين إذا اجتمعت يعني إذا اجتمعت يعني سببت صعوبة تذوق آ صعب فقال آ عجمي فسحر الثانية عشان خاطر النقب إيش بالعين <تصفيق> وبعض الناس تمام يروح يسوي يقال قل الهمزة كيف بدل ما يقول مثلا المؤمنون هذا كثير نسمعه كثير من اللي يقول مؤمنون مؤمنون او بعضهم يريد ان يحقق الهمزة فيسكت عليها كيف؟ المؤمنون هذا خطأ تمام؟ المؤمنون هو يريد ان يحقق الهمزة لكنه هو يرط في شيء وهو السكت لا حاقق لا تسكت المؤمنون ها؟ بس ما ما حدا عن اقول المؤمنون وبعضهم تمام يشبع الكسر عندما يبدأ إن الذين آمنوا هذا سمعته كثير من طلاب الحلقات لما نبدأ يقرأ مثلا يقول إقرأ إن الذين آمنوا وعما سيقول لك إن الذين آمنوا تسحيبة يسموها يسحب الفرض يقول يدخل بعد همز على النون إن الذين صح إن الذين آمنوا لاحبتم أنتم ولا لا موجود هذا هنا موثل طيب إذا ننتقل بعد ذلك إلى اللحون الشائعة في حرف ألحاب شكراً يشتكين نعم نعم حسنت برح الله فيك فلذلك دائماً ما بدأ يعني في هذه الموضوعات يعني انا اقول لكم طيب ما هي الاسباب في جميع هذه اللي حنك لا تذكرها دي فين جات بنعرف طيب لي اسباب متعددة اسباب متعددة لها لكن انا اقول لكم من اعظم هذه الاسباب غياب عنصر التلقي والاعتماد على الذات يقول لك والله ناسم مع الشرطة ما يكفي والله ناسم مع كذا وكذا لا لا بد من التلقي في هذا الموقف تحويلها الى الف الهاء الآن اللحون في الهاء طيب الهاء القارعة لا نشكله زين سمع الأشرطة طيب سمع الأشرطة ما فيه مشكلة بالعكس ننصح لدينا سمع الأشرطة لكن ما هي للعمدة في هذا الموضوع العمدة التلقي من الأفواه فيقرى مثلا القارعة من القارعة يقول لك القارعة ما القارعة وهو لا يشعر بذلك لحراحلة، وهو لا يشعر بذلك، تمام؟ فيقول القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ أو بعضهم يحولها يحول اله إلى حافثا وسبحه بالعشر إبكار أو الإبكار يقول وسبحه تمام يشيل إيش اله تمام يشيل اله ويحوله إلى حاء السلام وبعدهم ما يبين اله يقول يستهزئ بهم بدل ما يقول الله يستهزئ بهم يقول إيش يقول يستهزئ بهم أو وجوم يقول وجوم ما يقول وجوههم لذلك شق ابن الجزر رحمه الله تعالى وصفها جباههم عليهم يعني وضح لها صفيها ما تقول مثلا وجوهم وهذا كثير أو يستهزئ بهم يستهزئ بهم لا أقول يستهزئ بهم ومن اللحون أيضا العكس فيبالغون في إخراج حرف الآ فيأتي ويقول قارعا ما القارعا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة خطأ بل أن بعضهم يقول لطلابه لما اطل حرف الآ طلع روحك وقال قال الله عز وجل ولا تقتل عنفسك إن الله كان بكم رحيما، وما هي ذلك عود ونوم وظلم، فسوف نصله النار، وكان ذلك على الله يسيرا. <تصفيق> وأنا أقول لطلا روحك بالعكس، أنا عليك. تمام؟ والها أخرجها بحيث أنك تسمع صوتها، صوتها. فإذا قلت إذا وقعت الواضعة ليس وقعتها خافضة الرافعة يكفي وخصوصا في موضوع فمثلا إذا كانت لها موقوف عليها وقبلها ساكن مثل واستغفر فإن بعضهم يقرأ واستغفر لها الهام ها؟ ويجيك الخوارج والمرجياء ضد بعض المرجياء يقولون مثلا يعني ما هو المرجياء ما يقولون ما سورك على اللي هم يعني متساهلين ها مفرقين واستغفر ضاعة الهام تمام وبعضهم يبالغ فيها فيقول واستغفر وهذا خطأ والصواب فقط أظهر الهام واستغفر واستغفر فليصم يكفي فمن شهد منكم الشهرة ليصم فليصم ولا أقول فليصم أبدا ومن اللحون أيضا جباههم يوم يحمى عليها فتكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم طيب هذا ما كنزتم لأنفسكم ومن اللحون الشاء أيضا بالنسبة لحرفه أنهاء تفخيمها وهي حرف مستفل إذا جاورت مفخما مثلا أنقضى ظهرك أبهم يقرأ أنقضى ظهرك والصواب لا ظهرك يعني خليها نحيلة حقيقة لأنها مستفلة لا إفراطة ولا تفرير وبعضهم يميلها فيقول في أنهير الأنهير في غير رواية طبعا وبعضهم يضم الهاء وبعضهم يسكن الهاء في رواية حفص فيقول وهو الغفور الرحيم وهو والصواب أن لا عليه إيش ضمة فتقول وهو لكن القراء الذين يقولون وهو هم كما قال ابن الجزر في الطيبة وهو هي وبعد واو ولام ولام رد سنابل بل الحز فقرأ الكسائي وأبو جعفر وقالون وأبو عمر البصري بإسكانها وهو والغفور الرحيم لكن بالنسبة لحفص لنقرأ له هنا ليش عليها ضمه وهو وهو الغفور الرحيم نعم بعد ذلك بعد حرف الهمزة الهمزة والها والعين والحا والغين والخاء العين بعضهم يحول العين الى حاء تمام فبيت الحمد لله رب العالمين مثلا يحول العين الى حاء الحمد لله يجعل العين حاء والحاء عينا وهذا خطأ او بعضهم تمام يقول ربنا نفرق على فريق علينا يقول هذا فريق علينا يشبه حرف الحاء وبعضهم يضغمها بدل ما يقول وأنا طبعوا على قلوبهم يقول وأنا طبعوا على قلوبهم يختلس العين وبعضهم يفخمها خاصة إلى بعد آله يقول الحمد لله رب العالمين فيفخم إيش العين وهذا غلط العالمين أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم وسمعتهم إلى ذاك الرجل الذي يقول باسم الشاب بعدما يقول باسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين بالعين يعني المراققة يقول باسم الشاب وهذا خطأ خطأ عقاعدي وخطأ اسم تجويدي وفقحي كمان ثلاثة أفطأ الأما الأول تجويدي وأما الثاني عقائدي، وأما الثالث فقهي، في رابع قد يكون. طيب، أو بعضهم يسوي يمطط العين يعملون، آه، بدل يقول يعملون يقول يعملون أنا ما ماذا كيف يعني خاصة إذا كانت ساكنة فيمطط حرف العين، وبعضهم يقلقلها. اعملوا ما شئتم صراط الذين أنا عمد عليهم. ها أيه قلق الإيش؟ حرق العين وحرق النون وانت ماشي يعني. بس شوي لو تركزون انتم مع الناس اللي يقرؤون هنا وهناك تجدون ان هذا أن, ان ما يتكلم عن فراغ. يتكلم عن إيش؟ عن واقع نعم. ها صراط الذين أنا عمد عليهم. طيب وبعضهم يكسرها بدلما يقول وعيون يقول وعيون تمام اللي يقرأ عيون هم عيون دانهم صحبة ملا اللي هم ابن كثير وحمزة والكساء والشعبة دانهم صحبة ملا وابن ذكوان يقرؤون عيون أما بقية القرى فإنهم يقرؤون بظم العين فيقرؤون إيش وعيون عيون عيون فاتبعنا الواو أتبعنا العين الواو ومن قره عيون أتبع العين الياء لأن الياء دائما قر قاعدة يناسبها كسر ما قبلها ها والواو يناسبها ضم ما قبلها زي بيوت فأنه فإن, فإن كثيرنا يسأل يقول بيوت ما يقول بيوت لكن في حفص وورش وأبو عامر البصري وكسر بيوت وبيض معن حما جله ووجع الاصقبل يضم الباء فيقول بيوت بيوت نعم فخذ برش النعت قال حفص عيون بضم العين بيوت بضم الباء نعم تريد ماذا اهو عفوان عفوان, عفوان. يا الله حرار حرار السلام هو معظوم ماذا قويس نبهتنا على ذلك ايه الله طيب هذا بالنسبة لحرف ماذا لحرف العين طيب وبعضهم ماذا يصنع يخلي العين فيها شيء من الغنة كيف نالغنى؟ اعملوا, اعملوا ما شئتم يعملون وماذا ناعمة يجعل الغنى في العين وهذا خطأ او لحن من اللحن المتعلقة بحرف العين الحاء بعضهم يقلب الحاء عينا فتربصوا به حتى حين يقول حتى حين ويروى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقلب الحاء عينا على على قراءة بني ثقيف لأنه هذيل مدري هذيل لأنه من هذيل هذيل أين أين مواطن من يعرف مواطن الهذيل أحسن لا ضربت أيوة أحسنتم في منطقة ما بين عرقة وبين الطائف اللي يسموها نعمان وادي نعمان وادي نعمان فيقال أن لغتهم هي قلب الحاء عين فيقولون عتّا حين وأشار إليها ابن عقيب لكن يعني الصحيح أن هذه شهر ذا وما حرق من المتواتر أو بعضهم ماذا يقرب الحاء عين فصفح عنهم يقول فصفح عنهم من الصفعة بدل ما يقرأ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ايش يقول فاصفع عنهم وهذا خطأ ايضا تفخيم حرف الحاء فيقول الان حص حص الحق والصواب حاء حص حصا وبعضهم يفخم الحاء في قوله مثلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق لا، وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر، تمام؟ اجعلها دائما إيش مستفلة مرقعة حرف الحاء. وبعضهم يبالغ فيها، فيقول مثلا يحملون الحمد لله. ها؟ احتمل السيل زبد الربيع. وهذا يعني بل أنه من الأشياء الغريبة أنه في بعض يعني يعني أحدهم يريد أن يعلم حرف الحام فقرأ هذا الأخ فاحتمل السيل زبد رابع قال له لا أكثر من كذا قال له فاحتمل السيل قال لا قول أح ماين بغي هذا الشيء يعني طيب وبعضهم يي يضغم الحافي له يقول وسبحه فيقول وسبحه يجعل الحام هذا ها الحمد لله رب الآلنينا طيب أو بعض العادم يقول الحمد لله الحمد لله وهذا يعتبر ماذا وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن الجزري رحمه الله لما قال وحص حصى حطوا الحق وحسن بعدين حرف الغين من اللحون الشائعة في حرف الغين قلق قلبها خاء فيقول واستغفر واستغفره هذا خطأ والمغضوب عليهم يقول مقبوب عليهم المقبوب عليهم وهذا خطأ معظم يقولنا يقلب الغين القاف والقاف غين قيل لواحد سوداني لماذا أنتم تقلبون القاف غينا تقولون مثلا غال فقال له ومن غال لك هكذا لأنهم يقلبون القاف غينا وبعضهم قرأ واتلو عليهم نبأ بن آدم بالحقي الغرب غربانا فتغبل من أحد ولم تغب من غار الأغط لنك غار إنما يتغبر الله من المتغين وهذا كسمو لحنش جلي تمام إذا هذه من الحروف اللي من الأشياء اللي في حرف الغين والقاف وأشار إلى ذلك العلامة ابن الجزر لما قال وابن في يوم ما وهم وقل نعم سبحوا لا تزر قلوب فالتقم ومن اللحون والآن ننتقل إلى حرف الخاء فبعضهم يقلب الخاء غينا بدء أن يقول يخشى يقول يغشى وبعضهم يعني يرقق الخافة يقول مخمصة يقول مخمصة والصواب تفخيم ايش حرف نعم الخاء القاف من اللحون الشائعة فيها قلبها كافا فمثلا لك قصورا يقول لك قصورا بالكاف او بعضهم يقول قل اعوذي برب الفلك بالكاف أو الفلق بالقيم، ها؟ أو الفلا بيش بالغيم أو ي يشددها، أيوة؟ وهي غير مشددة أو أن بعضهم يسوي القلقلة غنة فيقول فلق أحاد أو بعضهم يسوي القلقلة يطلع عليها فلق أو همز الفلق أحد، فقد سمعت واحد يقرأ يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شو حكيت لك الجوال؟ وبعضهم يحو وبعضهم إيش يسوي في حرف ال القاف ما يبينها بالشكل المطلوب يعني فيقول من غير يعني ما يقرأ لها بعدين حرف الكاف. بعضهم يحول الكاف إلى شين إياه تناعجد وإياه نستعين وخصوصا من العاجم واللي حد فيكم سوف يسمع الاتراق أو الفرسة أو غيرهم يقول الله أكبر صح وهذا من اللحن المشهور في حرف ماذا الكاف وبعضهم يحول الكاف جيم جوينج الجيم إنجليزي هذه يقول الله أكبر الله أكبر صح؟ الله هو أكبر الله هو أكبر واستدبره وجنوده في الأرض بغاية الحق تمام؟ ولذكر الله اكبر وهذا خطأ ولحن جليد وبعضهم طبعا ينبغي مراعاة الشدة في حرف الكهف يقول ابن الجزري رحمه الله وراع شدة بكاف وبيتا راع الشدة في الكاف خلاص تخرج بشكل طبيعي ردد مثلا واستبره واستبره وبعضهم يضعف الكاف فتختفي يقول مثلا ولا ذكر الله أضر شوف ولا ذكر الله أضر ما فك انتهت لكن يقول ولا ذكر الله أضر من غير ان يستحضر الحمس بعضهم يقول ولا ذكر الله اكبر لا خطأ وانا انبه خاصة اخواننا الشاميين اللي يقراون يعني في التجويد يعني قناه تجويد يعتقدون ان الهمس كده ها ولا ذكر الله اكبر لا ما هو كده ابدا ايتي بالشدة ها يخرج الهمس معنا الشيخ تريم الزعبي حفظه الله تعالى من الشاميين، آه، إلا نولا يقول ذلك. فإنه يقول وقال لي إتي بالشدة، فإن الهمس يخرج بشكل إيش؟ تلقائي. ولأن الهمس مو متعلق ببناء الكلمات. الهمس متعلق بالحرف يعني سمة عارضة عن سمة أخرى. مستحق الحرف يعني. وألا ذكر الله أكبر. هكذا. طيب اللحون الشائعة في حرف الجيم بعضهم يقلب الجيم شينا مثل ماذا ولو اجتمعوا فقال بينا ذلك خرجت وبعضهم يقلبها جيم جاء وجاء ربك والملك صفا صفا تمام وبعضهم يفخمها فيقول مثلا تلأ تلأ تلأ ولا بيع وليس فيها تفخيم لأن حروف التفخيم مجموعة في قولك خص ضغط قظ والجيم ليس من حروف التفخيم فالصواب أن يقول تجارة تجارة المرجان وليس المرجان بعد ذلك الحروف المتعلقة بحرف الشين اللحون المتعلقة بحرف الشين عفوا. بعضهم يجعل الشين مخلوطة بالجين فيقول مثلا فإن أنشت منهم رشدا فيقول رجدا رج وصاب أن يخلص الدال من الشين رشدا وقد أشار إلى كل هذه اللحون اللي يتكلم عنها واضخر من ذلك العلامة النوري الصفاقسي في كتابه تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين أو إرشاد الجاهلين وتنبيه الغافلين تمام أو أنه لا لا ينطق الشين بالتفشي يقول مثلا إن الله اشترى لا ضم الشفتين قليلا إن الله اشترى اولئك الذين اشتروا وليس اولئك الذين اشتروا لا كده تمام انتشار الصوت وللتفش الشين اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى او والشمس وضحاها وليس والشمس فش طيب وبعضهم إذا بدأ بشين مضمومة لا ي... مضمومة لا يبين ضمها يعني ما يقول مثلا شواض يقول شواض شواض لا شو شواض من النار شواض من النار الياء الياء بعضهم من لحون الشعف الياء بعضهم يجعل الياء مصحوب الغنة باين يقول باين يعبدوا ب... ب... ب... رب هذا البيت وهذا خطأ والصواب البيت ها وهكذا وبعضهم يقول إيجاك نعبد وإيجاك نستعين والصوابا يقول إياك وبعضهم الياء المشددة يهملها فيقول إياك نعبد وإياك نستعين والمراد بالإياك ضوء الشمس فصار المعنى نعبد ضوء الشمس لأن الإياك ضوء الشمس فلا نبالغ فيها إيّاك ولا نقول إياك وإنما أن نبّيّن تشديد إياك نعبد وإياك نستعين أو كصيّب من السماء أو كصيّب من السماء لاحظوا لاحق لا؟ أو بعضهم يشددها وإيمان يشددها مثلا لكم فيها معايش يقول معايش لا معايش او وتعيها اذن يقول وتعيها اذن لا ما هي تشديد سرعة خدها وتعيها اذنون واعيه واعيه وبعضهم يفخم الياء مثل متبع ماتت الشيا الشياطين الشيا والصوار الشيا وليس الشياط واتبعوا ما كتل الشياطين، ها واتبعوا ما كتل الشياطين وليس الشياطين. طيب، تفضل الشيخ. كيف ظلت الشمس والشمس والشمس والشياط كيف ظلت الشمس لا ما في مشكلة. واتبعوا ما كتل الشياطين على ملك سليمان والشمس وضحاها. واللفظ في نظري كمثل ما غالف ما فيها ما فيه صعوب أو بعضهم يسكت عليها فيقول عليهم لا وهذا ما يصير أيضا حرف الضاد طبعا لا يخفاكم الحروف اللحون عفوا التي تكون في حرف الضاد منها تحويلها إلى راء فيقول ولا الضالين مغضوب عليهم وهذا خطأ فصوب بالضال وليس بالضاع المغضوب عليهم ولا الضالين تمام ضرب وليس ضرب وبعضهم يعني يأتي بأشياء أخرى فيها فيجعلها طاعة مثل ايش فمن يضورا خطأ فمن يضورا فمن يضورا لمجاورة الطاعة بل أن بعضهم يقلقنا فيقول في فمن يضورا فمن يضورا وهذا ليس صحيح ما هي قلقنا الضاد ما هي قلقنا ليست بحرف قلقلة كيف ننطقها هكذا؟ فمن يضطر وليس فمن اضطر بالطاء أو بعضهم يقول فمن يضطر هذا كبير أو بعضهم يقول فإذا أفطم يجعلها طاء وبعضهم يقول أفتم يجعلها تاء وبعضهم يقول أفطم يجعلها ضاء وبعضهم يقول أفادتم يجعلها وما قال أفضلتم فيقلقلها كلها لحوم فإذا أفضتم من عراثات فابدع بضاد فابدع فانتهي بضاد وابدع بذا أفضتم أفضتم أو يغضضن يغضضن يقول قلقلها يغضضن وهذا ليس صح يغضضن من أبصار هه او بعضهم يعني يهمس الضاد فيقول مثلا اريد اض ربه او مثلا ايش ايش مثلاً عندك الارض ارض يطلع صوت لا ما في صوت ارض اكتم الارض ها ايه نعم يطلع حاجه ايه الضاد نعم ارتفاع طائفة اللسان للحنك الاعلى اللام بعض يحول اللام الى النون وهذا كثير جدا في الاطفال وغير الاطفال فيقول وجعلنا نومكم سبات وجعلنا الليل وجعلنا هي ايش وجعلنا وجعلنا ايش يقولوا وجعلنا انتبه المدرسي المدرس التحي انتبهوا الاطفال يقولوا وجعلنا من غير ما تحس لا صرت اعلم وجعلنا انظر يا لسانه وبالمناسبه في بعض معلمي التحي لا ينظر الى فك ولسان الطالب عليك ان تنتبه هذا الشيء لا تقتصر فقط على السمع لا انظر كيف كيف ينطق بالحرف امامك يعني هو يقول واجعلنا وانت من تشاهد لكن لو رأيت العرقة انه ينطقرون شوف وجعلنا وريه افتح فمك وريه. وجعلنا وبعض مدرسي التحفيظ لا يقرأوا للطلاب بالمرة يجلس يلا بس ها؟ يعني يكون مخطئ فهي شيء كثير لا ما اقرأ له علمه اقرأ له على اقل اقرأ له كلمة على اقل يعني حتى ينطقها بشكل الصحيح يعني طيب هذا اذا مشكلة اقرأ او بعض من صاحب الغنى الأفضل الجلالة كثير جدا هذا لا اكل في الصغار هي في الصغار والكبار ان الله غفور رحيم ختم الله على قلوبهم لا ختم الله على قلوب ما في من هنا إن الله والله عزيز حكيم لا والله هنا والله ما هو من الأنف وهذا خطأ شائع جدا بل أن بعضهم يعجز أن يقول والله ما يقدر ليقول والله وبعضهم ما يبينها إذا كذا اذا تفرت يعني مثلا خاصه ركزينا اليوم الفصل ليوم الفصل سمعت فصل. فصل طيب كيف الفصل سمعت اللام امتاز ها خاصه في سورة ايش الطارق نغريش إنه لقول فصل وما هو بالهز لا تقول الفصل وما هو بالهز لا الفصل وما هو بالهز حتى يظهر إيش حرف اللام برفق بس لازم تكون فنان شوي بفن حتى ما ما ما تقول فصل هزل لا بالفصل الهزل لاحظ احتجل فرن شوية فيها وبعضهم يقلق الفصل الهزل هذا خطأ تمام او القاتل ولحب ذلك وبعضهم يهمس اللام يقول قتل الفصل الهزل الليل اللي أورد مسلا طيب الحرف النون تحويلها إلى إيش إلى ح النون إلى لام فمثلا يقول أنعمت عليهم ماذا يقول سراط الذين ألعمت عليهم وهذا الأطفال يقولونها والمدرسين لا ينتبهون انتبهوا سراط الذين أنعمت عليهم فيقول إيش أل عمت عليهم أو مثلا أحيانا يقلق فيقول أنا عمت مثل ما قلنا أو أنه يأتي بها يعني بغنة زائدة أن عمت عليهم وهذا خطأ أو أنه ما يأتي بالأخفاء بشكل صحيح مثلا منصورا يقول منصورا وهذا ليس بالصحيح الصواب منصورا إذا أتيت بالنون المخفاه هيئ الفم للنطق بالحرف الذي اليه حرف الراء الراء بعض الناس يبالغ في التخيم فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا تعال حبه شوي شوي ها وبعضهم يرقق فيقول في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصواب ها الحمد لله رب العالمين نظر من الشفتين الرحمن الرحيم وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا وليس وكان ربك بصير لا بهدوء ولحفص إمالة واحدة بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم بعض الناس يقول ليش إيمان الوحيدة لحفص مجريها الإيمان يقول مثلا بوشري مثل وما بعد راء إن شاحكوا عن حفصهم يوالي بمجراها وفيه لأنزل كما قال الشاطبي ففي هنا يعني هذا يعني ما هي داخل في الدرس يعني بس فائدة على جنب كما يقال في علاقة ما بين الصوت وما بين المعنى في علاقة بين الصوت وبين المعنى انت لما تركب السفينة آه ما فيكم راكب السفينة؟ ها؟ طيب علاقة تمايل مجريها إذا نسب الصوت الإيمانه، فكما أن السفينة تتمايل فناسبنا أن نميل اللحظة المتعلقة بها ثراء مجريها، شوف هذا يسمو إيه علاقة ما بين الصوت وما بين المعه؟ طيب كذلك بعضهم الراء يكررها فيقول مثلا فرعون من ربهم لا يخفي التكرير من ربهم كما قال صاحب تحبة الأطفال والراء كررنه صح والراء كررنه يعني الراء عرف تكرر لكن لا تظهر التكرار لأن الراء لا يمكن أن يخرج بتكرار تكرار هزتين أو ثلاث تقريبا لكن الفن والشطارة انك تخفي ما تخلي حالي سمع هذا التكرار الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ولا اقول الرحمن الرحيم الفجر خطأ. واحد. الفجر خطأ الفجر وبعضهم يهمسها يهمس الرأى كيف وإليه المصيط الفجر النشور أنا لاحظ هذا الشيء بعضهم يهمس الراء وبعضهم يختلصها ولن ياتي راكم يقول يتراكم لهي مفتوحة ولا هي ساكنة ولا شيء من ذلك حرف الطاء بعضهم يحول الطاء إلى تاء الخاطفة يقول ختفة والصواب الخاطفة ها شياطين يقول شياطينهم او بعض الناس يخلي الطاء ضادا شياضينهم ها نعم شياضينهم يقول لك واتبع مثل شياضين على شياضين على ملك سليمان وبعضهم يقلبها دالا تمام وبعضهم يهمسها يقول الطامة الطامة او محيط محيط لا ليس تمس فحتى هو شخص الدال بعضهم يقول صدق صدقة يخلي الدال زي دال مفخمة صدقة. ها نعم او صدوكم يقول صدوكم صدوكم او بعضهم يقول صطوكم بالطاء صطوكم على مسجل الحرام اذا صدوكم لا خطأ صطوكم أيضا خطأ. صطوكم أيضا خطأ, خطأ. أو بعضهم يقربه كما قلنا مثلا إيش يقربه إلى إلى مثلا تاء فيقول قل والله أحد أو يقول مالك يوم التين وقد قال الله عز وجل التين والزيتون كم مالك يوم التين والتين والزيتون لا يصلح لحن جري هذا لا نجلي والطاء كذلك يقلبونها إلى ماذا إلى... إلى طاء يصطدع أو المبالغة في همسها فيقول مثلا فتسنا فتسنا أو تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي غطغل خطأ تبارك ما في هوا فتنا إهتي بالشدة التاء يخرج العمس بشكل طبيعي فتنا فت لا. لا تقول فتنة ولا تقول تبارك ولا نحن ذلك من اللحون الشيعة بسبب الله جاء طبعا هذا يعني. وبعدين حرف ايش الصاد بعضهم يقرأ الصاد زاين فيقول ومن اصدق مثل ما يقول عندنا شركة استيراد وصدير، دصدير والصواب تصدير وبعضهم الصا يقلب السي... لا الصع... السين الى الصاد السين الحروف فيها يقلب ال السين عندك مثلا في السين يقلبها صاد الصع... يقول اما القواصيطون قاص وصاب القائل وكذلك جعلناكم امه وسطا مو وسطا وأنتم في قطاع الوسط وليس الوسط ها جعلكم مثلا وسطة وسط وسطة ولا وسطة وسطة, وسطة. وسطة. نعم بالوسطة وبعضهم يقلب السين صاد فيقول عصا بيقول عس عصا بل أنا سمعت واحد من العوام يقول هان سنذهب بالسيارة بالسيارة سمعت ولا ما سمعت او العكس سرخ ها انت في السلوخ؟ يعني صاروخ سبحان الله عجلت لها او قلب السين زايا فيقول وازجد واقترب وازجد واقترب وخاصة اذا كان الجيم مع الزاي حين سبحان الله عقل يقول والرز فاهجر يكون احسن ودائما يقول والرز فهجر يقول والرز فهجر فهجر اذا ينبغي الانتهاء على نعم لقوله والرز فهجر فهجر وهذا بسبب, بسبب اللحن والصواب تتخليص الجيم عن الزاي وقد اشار الى ذلك سبحان الله مكي بن ابي طالب القيس رحمه الله في كتاب الرعاية الرعاية كتاب لمكي كل كلامه عن الحروف من أئمة القراء عن الحروف اللي يحصل لها التباس عند التجاور فمنها السين مع الجيم ومنها الجيم مع الزاي اشتر هذا الكتاب اسمه الرعاية لمكي بن أبي طالب القيسي الروج زفهجر الزاي مثلا كنزتم يقول ايه كنستم كنستم يقول كنستم رزقكم يقول ايش رزقكم ماذاكم راح اصلي موقف احنا الطلاب يختبر عندي فجالس يقرأ في سورة سماء قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء فهو اش قال قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء قلت له ما هو كده قل الرزق قال بطلت راح <تصفيق> إذا كذا غبطت والله كذا فانت تعال خلاص أنا أنا سقظ لما يذهب تعال يارغبطت خلاص فعشان كذا المواقف يعني أحيان تكون عادة يعني شعرت بالذنب عشان كذا بتذكر موقفها قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء وليس الرزق لمن يشاء أو تجعلون رزقكم يقول وتجعلون رزقكم فانتبه انتبه ذكر هذا الموضع تحديدا مكي بن أبي طالب القيسي في الرعاية رزقكم رزقكم ورزق ربك خير وأبقى لاحظ أو بعضهم يفخهم الزايف فتكون زي الزا يقول يرزوقكم ها؟ نحن نرزوقكم زي ظلمتم نرزوقكم وهذا خطأ نرزوقكم بأزايل ايه الزهر مرققان ومستخنان الثاء قذثائها يحول الثاء إلى ذنف يقول قذثائها مثلا أو يحول سين ثم وإذا رأيت سم رأيت نعيما وملكا كبيرا طيب حرف الظهر بعضهم يجعلها ضادا فيقول إيش يقول الظهر يقول الظهر او أو عوضة يقول أو عضة أيوة وهذا كله من, من الاخطاء او الأخطاء أو اختلاس الحركة بدل ما يقول يعذوك ب يقول يعذوك تمام او يقول ظلم ظلم يخليها قريبة من الذال والصواب تفقيمه ظلم الا ما ظلم ظلم وبعضهم يجعله مرافق يقول الظالمين الصواب الظالمين ومطلق الذال بعض الناس هو سمعت من يحول الذال الى ضاء يقول فذاق يقول فضاء ضاق وضاء يقول فضاء فذاق يقول إيه فضاء ماذا خطأ تمام او يحول الذال الى زاي كما بعض الاهدجات فيقول الذين كذبوا ونحن ذلك أو يجع... الآن على ذلك يشألوا أنا حاول أختصر لأن اللحون ترى من مناسبة هذه اللحون نذكرها ليست على سبيل الحصر وإن... وإنما على سبيل يعني نحاول أن نقارب الحصر يعني لكن ليست على سبيل الحصر لأنه اللحون كثيرة اللحون يخلطها بالغنى للشفتين اللحون فيقول فلا دو ولا تحين ويقول فلا دو ولا تحين ونصف نتكلم عن ذلك آمنوا وعملوا أو بعضهم يهمل النطق بالواو عند بداية عند بداية الآية مثلا أول آية وجاء ربه صد الإقراء وجاء ربه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كويس وجاء ربك صح هو هو جاب كذا يعني ربعها لكن أريحة فالصبع يقول وجاء ربك لا حظ ولا أو بعضهم يسكت عليها سو آتكم وريشة مثلا أو بعضهم يقول والله والله وهذا شائع شائع كثير في لغب الجلالة فبعضهم يقول والله يسقول كذا يقول حتى ما تفخم الواو طب انت لما انشرت من تفخيم الواو وقعت في ترقيق لغب الجلالة والله لا ما نقول لا تقول ووالله قلب والله والله ولا تقول والله إن الله لا إن الله غفور رحيم وهذا الخطأ الشائع ينبغي التحذير منه الباء وإن شاء الله ننتهي ما راح نطول يعني في هذا الموضوع الباء بعضهم ينطقها ينتقط كما قلنا في يقول بسم الله الرحمن الرحيم او رب العالمين تمام او بعضهم بعض بعضهم ايش يرقق فيقول يبالغ في ترقيق فيقول افاد بالباطل يؤمنون وبعضهم يفخم بالباطل يؤمنون لا افاد الباطل يؤمنون وبعضهم يفخم الباء اذا جارت الراء وقد اشار الى ذلك ابن الجزر في التنبيهات لما قال وباء برق باطل بهم بذي وباء برق يعني تقول برق ولا بارق لا برق باطل فحافظ على استفاءة الباء وتلقيقها وحافظ على تفخيم حرف الميم بعضهم يقول هم فيه وهذا خطأ هم فيه ان اظهار شهوي واحذر لدى واو وفا أن تختفي أو بعضهم يتخيم فيقول مثلا وما أو مخ ما صاح لا مخ ما صاح مخ ما صاح نعم آه في مثلاً, مثلا والله يختص برحمته من يشاء بعض الناس يقرأ يختص بالطاء لماذا؟ لأن التاء مستفر ضعيف بين مفخمين والخاء والصالح والقول يثر على الضعيف فيقولون يختصوا وهذا غلط والصوام يختصوا يختصوا والله يختصوا برحمته تمام وبعضهم ماذا في الميم يمطها مثلا أنعمت عليهم مثلا ألفا بعضهم يحولها إلى حرف ذي بالإنجليزي وحفظة وحفظ لا وحفظ أو كفر يقول كفروا لا كفروا أو يقول تعرف في تعرف في وجوههم أو بعضهم يجعلها من أصل الكلمة كيف من أصل الكلمة لاحظ لما تقول فَسَقَ لَهُمَا من الفسق من الفِسْق طب كيف أنتق فيها ألفح أرفع صوتي صح ألا لا أرفع صوتي يسمون النبر هذا أرفع صوتي عند السين أقول فَسَقَ لَهُمَا, فسق لهما حتى يكون من السقية ومثلا فَعَصَى ما أقول فَعَصَى لا أقول فَعَصَى وعصى ادم او فعصى وعصى ادم ربه فوى تحت ومثلها ها وهذه فيها صعوبة طبعا والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا لو قلت وان الله لمع المحسنين صار لمع في الماضي من اللمعة الى لمع يعني لمعة لا مع النجم صار لمعة عن النجم لما صح؟ لو قلت لمع المحسنين شبكت العين في اللام طب جي سوي أرفع صوتي عند اللام لأبين أنها لام توكيد وأخفظه العالمين أقول وإن الله لمع المحسنين إذا لو قلت وإن الله لمع المحسنين خطأ لو قلت وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ خطأ شاء قل وَإِنَّ هذا كله خطأ الصواب ما الله وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وليس هناك نظائر كثيرة منها مثل فقست لو قلت فقست يعني بيعوا فقست شي تسوي دفع القاه بقوة آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� فقاست قلوب سوى كذا هل تنشي معه؟ او مثل فقعوا اذا قلت فقعوا له ساجدين من ها؟ <تصفيق> <تصفيق> فقعوا له ساجدين <تصفيق> فقعوا له ساجدين <تصفيق> لا هذه ما يتعلق الموضوع ايش النبرمى ما الى ذلك وبذلك نكون قد أنهينا موضوع اللحون الشائعة في الأحرف ال المعطى لدينا تمام وفي المخارج ونكون بذلك قد أنهينا بحث مخارج الحروف كاملا أنهينا هذا البحث كاملا ونبدأ إن شاء الله بدرس الصفات صفات الحروف طيب انا الان ايش ايش انكم استوعبتم درس مخارج الحروف ام لم تستوعبوه لابد ان نتخذ معيارا وهو الاختبار سيكون ان شاء الله يوم الاحد في مخارج الحروف فعليكم ان تذاكروا جيدا في في الكتاب مرجع ممكن ترجعوه للتسجيل في المنتدى وممكن ان ترجعوا على كتاب يعني حتى كتاب اللي مع اسمك ست، أدريس عفواً راح أدريس كتاب له فك حرب البرية لشرح المقدمة الجزئية فتح رب البرية حق الشيخ صفوت ممتاز نعم نعم فتح رب البرية كتاب جيد او ترجعون لكتاب الأنصاري آه في شرح المقدمة الجزئية لهذا كتاب مبسط وسهل وتحفظون مخارج الحروف الكلية والجزئية و تمام يعني وايش شكل اختبار ممكن اقول لك ما هو مخرج الضاد او مخرج الطاء مثلا فتقول لي مخرج الطاء طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا اقول لك ما هو الشاهد تقول والطاء والدال والتاء من هو من عليا الثنايا بس تقول له صفر مشترك طلع غلط بعدين تمام وممكن أسئلة مثلا في اللحون أو في تعريف التجويد أو من المقدمة ونحو ذلك فيكون اختبار إن شاء الله متى يوم الأحد القادم في موضوع مخارج الحروف والصبر عمين محمد وأله وصحبه الجمعين